صوتي تالي الليل جرة والناس هجعه وارفع الصوت ببيات لقيت في سود الليالي مضرة كم كلمة ولت وراحت جات النوم, النوم يعرض للعيون وتمر مر الكرام اللي اخطاهم سريعات دنيا تزين للغرير وتضر بين الليالي وبين الأيام غارات غارت زمان ويكفي الله الشرع ودرى الهوى والنفس وبليس ما مات يفضل فضل لوضاك البحر وبر هالارض كوكب تحت سبع السماوات احضر عدوك دبت العمر مرة واخذر حضر من صاحبك عشر مرة, مرة وعبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنك فوت 22 70 70 7 8